ما تعرف التوحيد الذي جميع الرسل يدعون إليه هو إصراءة الله من عبادة والدليل قول الله تعالى وأقتوا الله ولا تشقوا به شيئا فقوله تعالى قلوا الله أحد فإذا قيل لك كم أقصام توحيد الله عز وجل ثلاثة أقصام توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسناء واستفاد والتليل قول الله تعالى اسم الله الرحمن الرحيم فقوله رب السماوات والأرض وما بينهما فاحفده والصبر لعبادته هل تعلم له سميا ثاني الآية الآن فيها ألواع توحيد الثلاثة فإذا قيل لك ما أعظم حسنة وما أعظم سيئة أعظم حسنة هو توحيد الله عز وجل وأعظم سيئة هو الشرك بالله عز وجل والتليل قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشغك به ما دون ذلك لمن يشاء فقوله تعالى لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أننا جرة فنكون من المؤمنين فعنا نسي من مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شباعدي لأهل الكبائد من أمتي أخرجه وحمد صار حديث صحيح وهذا يجل على أن أسعد الناس بشبعات النبي صلى الله عليه وسلم هما للقبائر من المسلمين ولا شبعات لمشرك فعم جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله من مات لا عيشكم الله شيئا دخل الجنة ومن مات عيشكم الله شيئا دخل النار أخذ جو مسلم